بسم الله والصلاة والرواح والصلص لله الواحد العظيم. دم من السبت، عيد من الروض، سنة سنة طويلة من تفويض الشهداء أود أن أكلمكم كلنا مختصرًا عن الاستشهاد الشهداء. أول حد ما حد ما ان كثير من الناس يعصون ولكن اللي يعطي حياته هو أعظم من هؤلاء الجميع في البعض بيعطي جزء من ماله وبعض بيعطي كل ماله زي الامبلتونيوس والبعض بيعطي ربنا جزء من وقته والبعض بيعطي كل وقته زي المكرسين لله ولكن اعظم من الكل من يعطي حياته لربنا ولذلك قال السيد المسيح ليس حب اعظم من هذا أن يعطي أحد نفسه ويعطي نفسه عن أحبابه فالاستشهاد عطاء إنسان بيعطي نفسه لله وعطاء عن حب يحب الله من كل قلب وهو يحب أكثر من كل أحد وأكثر من كل شيء و من الدنيا و عليها ولذلك لذلك بيعطي نفسه لله هذه فبيلة الشهيد مش مجرد لحظة افعى افرقات لا لأفعى الرقب دي خاصة بالجسد لكن اللي قابليها حب من عمق القلب جعل الانسان بيعطي نفسه لله دي اكتر من كن يكتر في شيء مع الحب ومع العفاء يوجد الزهد الزهد في العالم وكل الاشياء التي في العالم والكنيسة لأهمية هذه النقطة لتجعل هذه الغاية لا تحب العالم ولا شيء مما في العالم في القراءات كل يوم في الأدار بعد الكتب اللي في يحنى الأولى الصحف من آية 15-16 يبقى فيه حب وفي عطاء وصل إلى بجل وفيه زهر وأيضا في الاستشهاد يوجد إيمان. لولا الإيمان ما كانش الناس يستشهدوا. دول استشهدوا لسببهم في الإيمان. مش بس استشهدوا لسببهم في الإيمان المادي حي. ونما استشهدوا أيضا لإيمانهم بالحياة الأخرى. وشعورهم بان بعد ما يموتوا في حياة اخرى يذهبون حليها لولا لا ايمانهم هذا ما كانوش يرضو انهم يموتوا ايمانهم لانهم سيلتقون بالله عقد الاستشار مباشرة يعني الفكر الام اللي زبه اولادها على حضرها وهي تشجهم، زين لذا كنا بتشجهم وتقولهم في اللحظة اللي نتو فيها في خط الصيف دي لأن السوق مع المسيح مجرد حظ فوت مجرد إيه حظ فوت شنيفوت ولا حظ يموت لأن السوق مع المسيح أنقذنا بالحياة بعد الموت أيضا الاستشهاد تسميه الكميسة معمودية الدم يعني بيحصل ان بعض اشخاص كانوا وثنيين كانوا وثنيين واسماء استشهاد من الخديثين زي مرغير مثلا اخل زيدي حدثت معجزة المعجزة دي جعلتهم أمن، فاعترقو بالإيمان، فأخذهم أتلوه وما كانواش يصنعنده، فتع يعتبر موتهم معمودية، نسميه معمودية الدم، لأن المعمودية هي موت مع المسيح وقيامه، زي ما ورد. في رمي أسرح ستة وفي قدوس الاثنين واثناشر وزي اللص الجميل ماهو برضو مات مع المسيح واو موته موتهو معمودي معمودية فاسمانه معمودية الجنس واحد الآباء وهو بيتكلم على ديه قال ان معموضية الماء لمغسرة القطايا ومعموضية الدم لنوال الأكالية المهم ان هو بيموت مع المسيح ويموت لأجل المسيح فيعتبر شهيط الاستشار له ماركس كبير جدا في المسيحية لذلك اللي احنا نضع الشهداء قبل جميع الاباء قبل البطاركة وقبل افطال الايمان وقبل اباء الرحضانة وقبل اباء الرعاية قبل الكل يعني مثلا يوحن المعمدان والسفنوس الشناس أسمعهم موجودة قبل البابا البطريار في التماثس الرسولي القديس وقبل القديس بلسكورس وقبل القديس ثويري في الإنتاج لأن الاكتشاب بيجعلهم أعظم من الأباء تقول لي ما هو بمذكر الرسل والحاجات دي برضو في المخجمة لأن الرسل أيضا ماتوا كلهم شهداء. ما هذا يحيى الحبيب اللي تعذب عذابات كثيرة ولم يموت شهيدا ويعتبر من المعترفين وقول الرسول هو رسول ومات شهيد أيضا ومن تلاميذ الرسول للأباء الأسقف الأول القديس إغناطيوسوس القسطاسي والقديس بوليتاربوس كلهم كانوا شهداء. فالكنيسة بطبع الشهداء قبل كل قد يصير والكنيسة أيضا بتعمل اكرام كبير جدا للشهداء تقيم لهم أعياد كبيرة جدا يعني مثلا عيد ناري جرجس في الرزيجات ليحضروا كل سنة تقريبا 800 ألف بسعة أكبر ولذلك عندنا أرض 111 صدان في مواجهة الدير بل حط فيها خيام عشان يقيم فيها الناس اللي بيحضروا طبعا مش ضرور كلهم بيجوا فيهم وقت لكن اللي بيجوا في مناثة العيد بيوصلوا لهذا العدد بنقيم لهم أعيان بنعمل لهم مدايح وتماديد بسولوديات بنفرح بأسماءهم ونطلق أسماءهم على الكناعي وعلى الأديرة يعني خدوا مثلا أديرة البنات أديرة الراهبات ديرين بإسم مريجردس الشهيد في مصر الأديمة وحرب الزويرة ودير باسم الأمير تدرس الشهيد في حرف الروح ودير باسم أبو سيكين الشهيد في مصر الأديمة ودير باسم الفجيسة دنيانا الشهيدة في البراري يعني تقريبا كلهم لأثناء شهداء ما هذا دير العزراء في حركة ويسر وعندنا برضو أديرة باسم ماري جلجش في أديرة الرغبان الرجال زي دير ماري جلجش في الرزقات وزي دير ماري جلجش في الخطبة وعندنا دير باسم ماري مينا وهو ايضا شيء وكثير يعني لو قعدنا نشوف الباقيين مشونا وطناء كثيره جدا باسماء الشهداء والناس بتحب الشهداء واشخاص يتسمون باسماء الشهداء ايضا واكرام عظام الشهداء والاحتسال بها والخنوص اللي بنعملوا ليها والناس يهدوا فنوضة بركة والاستشاع بالشهداء يعني الكنيسة بتعمل حساب سبير لهؤلاء الشهداء وتأخذ بركتهم والجميل أيضا ان ربنا بيرسل هؤلاء الشهداء بعد موتهم لكي ينقذوا بعض الناس او لكي يعملوا معجزا ما اكثر المعجزات التي تحدث بشفاءك وبصلاوات وبأسماء بعد الشهداء ربنا بيبعثهم إذن كأن حياتهم ممتدة على الأرض لم يموتوا بعد وإلا ما ربنا بيكلفهم بأعبال على الأرض بعد ما ممتحت ودي بيتزود التباط الناس بيهم وأيضا بتثبت إنهم لم يموتوا تثبت انهم لم يموتوا صحيح الجسد صارقوا الجسد لكنهم لم يموتوا لا يزادون أحياه ونذكر بالمناسبة جدا ان الخديس اغناطيس الانتاقي الذي ألقي في السجن في روما ثم استوشد عن طريق القاء إلى الأسود المفترسة. بعدما أنهت الأسود على بسده ولم يبق منهم إلا عظام ظهر في نصف الليلة للزملاء في الفريق لحد لهم بالروح يشجعهم ويقويهم. يعني تذكرش أكمل جسر ده انتهى. بالاستشاب او فقد الحياة الجسدية بالاستشاب ان الانسان ضع ما زال موجود كما هو المهمة بالاستشاب ايضا محبة الاستشاب يعني الناس احبوا ان يموتوا شهداء فلم يقتلو على الرغم منهم انما قتلوا برضاهم وبمحبتهم لانهم لو سعد قتلهم انكروا الايمان كان خالا لشيء يقتلو لكنهم كانوا يحبون ان ينسوا لهذه السبب النهائي لذلك ان كثير من هؤلاء الشهداء كانوا يستعون بأنفسهم إلا الاستشاف يعني مش بيقبض عليهم أو بيستخدر رغمهم كانوا بيروحوا يروحوا للحاكم الوطني ويعلنوا إيمانهم أو يقوموا بأي عمل يوجه الأنظار إليهم كمؤمنين في يناله الاستشهاد ولعلّ من حبة الناس الاستشهاد الكتب التي ظهرت وعدوانها حث على الاستشهاد كثير من الكتب ظهرت حث على الاستشهاد يحثون الناس على التخدم لدفع حياتهم جليلا لمحبتهم للرب وحث لهم على الانطلاق من سجن هذا الجسد يعني بيعتبر ان الانسان مسجون في هذا الجسد لما يموت بالاستشهاد خرج من سجن هذا الجسد وانطلق من هذا السجن وذهب الى الله ليلتقي به عشان كده بقول لست الرسول يقول لي اشتغاء أم أنفلك وأكون مع النسيح ذاك أكبر جدا فالموت هو انطلاق من جفر والاستشار هو نوع من الموت ومن الحدث اللطيخة أن الكثير من الشهداء كانوا بيرموهم في السجن قبل استشهادهم. قبل قطع الاسم ف فاحد الاباء كان بيقول لهم اعتبروا ان وجودكم في السجن هو فتره خلوة روحية قبل الانتقاء بالله يعني السجن عن سجن بخلوة روحية صادي يعيشيها مع ربنا ويمشد نفسه للقاء الله. محبة الاستشاد من أنسلة محبة الاستشاد هي السعي إليها في مرة من المرات خرج 30 ألف واحد من دمانهور لكي يستشهدوا في الإسكندرية الإسكندرية هي العاصمة الطعام السفر في ذلك الزمن وخرجوا بالتهليل بالفرح بالتراتيل بالتسبيح لكي يقدموا أنفسهم إلى الاستشار ولما كان يجيلهم الاستشار لحد عندهم ما كانوا يحربون منه إطلاقا بل كانوا يفرحون به لا يحربون منه القديس الانساكي لما أرسلوه إلى روما وأُلقي في السجن لكي يلقوا للحصول أهل روما من محبتهم لي أرادوا أن يخطفوه وينقذوه من الموت يهربوه بالسجناء فأرسل إليهم رسالة مؤثرة جدا قال لهم فيها تلك الآبار الفعلية أن لهم أخشى ان محبتكم تسبب لي برغة اخشى ان محبتكم تسبب لي برغة انا قطعت شوط حياتي ووصلت للنهاية وانتم تريدون ان ابدأ شوط حياتي من جديد لا خلاص ووصلت الرسالة محفرة جدا موجودة في الكتب التي صدرت عن الآباء الرسوليين، الأستاذ فابر، فيهم أرنابيوس، أشخف أنطوني، وسأل دفع للأسود، وكان فرحان لك، شهداء إسميم أيضا، ناس اللب. كل أهل إخمينه سعى أن في الشهاد يكون لأفراد وساعى لهم موت أو فرق. فإخمين حل استشهد ومر ابنه أيضا. فلما لقوا بعض السكان البلاد القريبة من إخمين إنهم أتلو كل أهل إخمين المسيحيين زحفوا إلى إخمين وقالوا عشان نخذ دورنا نروسين. لا نسرق هذه الفرصة وفيه قصة لطيفة عن استشهاد من نوع الاخر من انواع الاستشهاد استشهاد من اجل الايمان وفي نوع من الاستشهاد استشهاد باستفاب الاشفر يعني بينك يأخذوها علشان يتجوزوها بالعافية أو يحفروا عليها أو حدا زي كده فهي تفضل إنها سمود وتقاومهم لغاية لما يقتلوها هي بقى استشاد لعجل صحيح ما قالوا لهاش تنكر الإيمان لكن حرصا مالعا من ضمن هذه الأشياء البشعة اللي حصلت إنهم واحدة محتفظة فيهنانها فرافضت عبادة القصان فبدال ما يعجبوها ألقوها في بيت للعاحرات نوع مستعزيز فاللي حصل ان احد الجنود المسيحيين حب ينقذ فراح دخل البيتة بيت الله قال لها ما ستفيش أنا جاي أنقذك وادهم نفسه العسكريه وقال لها البسيحة وخرجت صلت شبته وخرجت فدخلوا في البدة ملاقوش البنت اللي حسنها لقوا الراجل ده فقبطوا عليه وقارثوا انه مسيحي وخدوها عشان يقتلوها نستشف عشان نمسيح فالبنت دي اللي لبسة ملابسه شفته مقادر ملقى استشعاد تجلي فراق وقالت ده ما تسرقش إسليلي ويسلمت من سها فقتلت معه أيضا ونالت إسليل الشهادة وأوقات كثيرة كان بيحصل ناس برضه بالشكل ده في مرة من المرات هدموا على مكانه وقتلوا كل المسيحيين اللي فيه وبقت امرأة عجوز مشاقوهاش فزعقت وسرقت لغاية لما تنبهوا لها وقالوا زفاد تعال صرخ تروح فأرادت انها تنال بثليل الشباب ومن دم الفرح للإستشهاد الوسنيون الذين شاهدوا شجاعة الشهداء المسيحيين وبطولتهم او معجزات تظهر منهم فأعلنوا ايمانهم وهم أيضا من أهمية الاستشهاد أن ربنا نسوع النسيح لم يمنع الاستشهاد عن أحبات في أيامه وهو على الأرض قربت على يوحنى المعمدان واراد هيرودس ان يقصده وكان ممكن ان المسيح ينخزه من القتل لكنه تركه لكي ينال اسليل الاستشاد ويأخذ اجره عند ربنا لهذا الفكير من حبته لي ادافع اليه إيلا آخر محمد الأمدان كان له أكليل البسؤولية وكان له أيضا أكليل النسخ والزهد، لأنه عاش في البرية وكان له أكليل الكبنة القوية الصهرة التي سمي فيها ملاكا فأراد له أن يضاف له إكليل الاستشهاد أيضا من حدث لي في شهداء لأجل الإيمان المسيحي كما قلت لكم وفي شهداء لأجل العفة وفي شهداء نسميهم شهداء الأرثوذكسية يعني مش فقط بالإيمان المسيحي خاصه بالمذهب نفسه الذين استشهدوا من ابل او من ايام القدس ذي وصوله في منتصفه في منتصف القرن الخامس الى منتصف القرن السابع لما كان اصحاب الطبيعه الواحدة بيستهدفوا ويقتلون أيضا من أجل إيمانهم أو أيضا الأشخاص الذين استشدوا لأنهم لم يقبلوا الأريوسية في عهد أباطرة أريوسيين لأيام والنس الإمبراطور الأريوسي وهناك من تسميهم الكنيسة بالمعترفين وهم الذين اعترفوا بالإيمان ولكن لم ينالوا بكليل الشهادة مثل القديس يوحن الحبيب مثلا فهو من المعترفين ولكنه وعزب كثيرا من أجل إيمانه لكنه لم نمو الشديد يعقى بعد كده انني اجاوب على السؤال المهم هذا السؤال سأله احدهم للقديس اوغسطين فانه الشيء ان هسه الشيء ولكن ما فيش اشتراط في ايامنا فماذا افعل قال له خديث الغسينس إن كانت لك نفسية نفسية الشهيد تحسب عند الله شهيدا لماذا نفسية الشهيد؟ ماذا نفسية الشهيد؟ نفسية الشهيد تحب كامل لله وزهد كامل في العالم بحيث يترك كل ما في العالم لكي يلتكي بالله ينص وجزء من نفسية الشهيد ايضا الشجاع والجرأة زي الكديس ماري لما لقى الامبراطور جيو فرود يانس علق منشور كل نسيح يلقى في التجنة او يقتل والذي معه انجيل يلقى في السجن او يقتل واللي روح الى الكنيسة يلقى في السجن او يقتل واللي واللي واللي من هذا النوع فنظر الى هذا المنشور ومسكت فيه ورح معطاعه ورمات الشارس طبعا مسكوك ولا أهم في لما لقى فايرس من فرسان الشدعان اراد ان يغريه بكافه انواع الاجراءات فرفض وبكل شجاعة كان يرد عليه لو كان عنده شجاعه ولو عنده جرأه ااا الكبدي سافر لما اريها مش راح البلد بتاعته فشافه وكان هو من الناس المحترمين فقال له السلام لك هذا خامس قال له ما هو السلام لا سلام قال الرب للأشراف انت رجل صدم فقال له اتلوه ان محبة الناس والاستشاد انه لما الابيس ارادوا انهم يعني قالوا له تعالى الصوت عليهم عزوا عايزة طبعا هاذي عشان يأكلوا فذهب ونفس أجمل ملابسه وطمن صفر منطقة كان سعد من زهب له ليه بس الملابس الفاخرة دي قال لهم هذا يوم عرس اليوم التخي فيه ربنا هذا يوم عرس اليوم التخي فيه ربنا هذا يوم عرس في قلب احسن ملك كانوا عجب في عجب هؤلاء الاباء كمان إذا كان الواحد عنده نفسيه بالشهيد في الاحتمال مين يقدر يحتمل الالام بتاعه الشهاده ده لما واحد بيروح يصلح سنانه عند طبيب اسنان يديله كذا حقنه تخدير علشان ان يحتمل الحفار يحفر في اثنان وجايز يقول له مش نحكمل يبدي تاني يبديه لحكم التسجيل ثاني، كل ده في اثنان طب اللي يأخذوا له اثنان وكده ويروحوا وشايلينها بمتقاب بأي حاجة وتتمزق الانسجة وتتمزق اللسة وتتمزق الحاجات دي ويقولوا له سيدنا البكرة تفكر في الموضوع ينيجي نيجي بكره نسالك هتفضل ماشي ولا لا ويطلعوا كمان درس وهتبقى ماشي ولا لا ويتسلوا عليه واحدة واحدة ايه الاحتمال العالي اللي موجود عند واحد يا كده او اللي في النسبه ده ما يخلعوه له اثنين يخلعوا له ضواطر فاكرين يعني ان الاستشاش كان واحد يقطعوا له راسه ده اللي كان عنده وسته هو اللي يقطعوا له راسه يعني بعد ما يتعب في التعذيب ده كله يكون واحد من اصحابه يعرف الوالي يترجى الوالي يقول له كفايه عليه عشان خطرك نخلص عليه فينال تكريم الشهاد او يكون ربنا عمل معجزات على يديه فيضيق منه الولاه او الحكام سيعتلوه لألا يكثر عدد المؤمنين بسبب معجزة لكنهم احتملوا احتمال عجيب جدا عجيب جدا أنا فاكر وانا إن شاب صغير وانت رحت عند صبيب بيعمل لي عملية صغيرة وكانت مؤلمة جدا فتألمت قال لي ما كانوا بيعملوا ايه؟ قلت له انت هترجع لي ايوه للشهده؟ الشهده في الجراحة يعني قال لي ما تركوش نوع لهم جراحة في الجراحة ما يعتبرش سهيد لكن اذا كان واحد مش قادر يحتمل الام عملية جراحية ومن يحتمل الام الاستشاد الزادي عشان كده الكديس وغسينه قال اللي عنده نفسية الشهيد يحسبه الله شهيدا ولولا مستشف الحب لله وللملكوت الإيمان السليم الإيمان بالحياة الأخرى الزهد في كل شيء الاحتمال الجرأة الشجاعة كل دي صفات الشهداء ما يمكنك أي شيء تأخذ دقيقة أو دقيقتين أو أكثر وهي كيف أعدت الكنيسة أولادها لإستشهاد سأقول على مين بس لأن الوقت خراف الكنيسة أعدت أولادها لإستشهاد أشياء كثيرة لعدم الخوف لما تخذوه ومرة نفهم على عدم الخوف بالأمثولة بالخدوة أن زعماء الكنيسة نفسهم كانوا بيستشهده فكانوا بيضهم قدوة يعني لما تأرخ الكتاب الذي يشتهي البسطفية يشتهي عمل صالحا يعني يشتهي الاستشهاد لأن كان الأساحة في ذلك الزمان مرشحين أول ناس للإستشهاد بالحبث على الاستشهاد وما صدر من كتبه بتستذكرهم بالمواعيد الالهية وانهم يحبوا السماء وزعب اليها باشعارهم بان لحظة استشهادهم هيلفكوا مع الله بالاهتمام بأسر في الشهيد عشان يلاقوه فكانت كنيسة تحتمى بأسر في الشهداء ببعضهم بحثهم على البتولية لكي يكونوا بلا هم ما يحملوش هم عيلة ولا هم أولاد ولا حاجة زي كده. بالحياة الروحانية التي عاشت فيها الشميسة والتي كانت مقدمة لبجل النفس بعد المحبة العالم والأشياء التي في العالم في كل الدات وفي الاستشاج انتشر الإيمان لم ينقص عدد المؤمنين. Nalézá, to